يقول رب العزة جل فيه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم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 ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يثمر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون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 وَمَن يَعْشُو عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 فَٱمْسِكْ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وقالوا يا أيها الساحر ذو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أُجَابَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِينَ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَقَاعُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاتِسِينَ فَلَمَّا آسفونا انتقمنا مِنْهُمْ فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين عشرك Seda, jasodon ajadot buka kuo vanja haj, ajad afarijalla vaatanat buka billa vaanaj. min suura ti zuhruf, ajadali jakon tanadina wakue viħaj, minas suura ti nafsiha, isla suura ti zuhruf kammiila, asikikikori ajaj vuoto zuhreen. Ajajavi huudon bejaj vuo hajnu يا الله رشاكينا يو حجة الجاهلين والمغليدين أفغان دوس الملح بنانين قوس المسكح يسيم من كيسه كل جيسناين فوق علناين لكنه مغليد على غيره ياي سري واحد روس الله يأكله يداس كدقع كوفاه يداس جلاشوس قوس كقع كوفاه مركر مركر واحد يقرأ القرآن الله شهق وحي لذلك إنه وجدنا آباءنا على أمه أنك أبي يلقى إنه وحن كسو قارن يغو وضحايا يلغل وإنه على آتاره محتج هتكلم مغلمين يوضلي أبي آباتي أبلغ سو قاري أنسكحينينا محتجون نوائي لذين محتجون نوائي لذين يذي ينكوهن ونصنعانينا أما يذي ينكو ضيينا دا كل آية داعشية كم هو رأي ساوحيك جوابي سارينها أي رجالنا نكلا لكن كأنه بيعل قارني حيث كذا بعد سنينا جاء عن الله سبحانه هنا لذكر آيات كثيرة أول كذا قل أولو أولو أول وجيت قراءة سبعين قال أول وجيت لكمنا قراءة سبعين قال مركي لا إلى أول من نذيرين إلا قال مترفوها إِنَّا وجدنا آبَاءَنَا على أمة وإنا على آثَارِهِ مُوتَدُونَ قال ملك النبي كي وحبيه وملك النبي محمد قال ليه تماما قال النبي قال إليكم نحك صوب الله أول رسول أرسل إلى البشر قال شركي يا كفري قال لي ماذا نبي نحك أوريه إلى النبي محمد انت ما النبي كي وذيبين قال قال نظرك يدقى يوحيي تذكيب الله هذا اللياء هو لو جيتكم مهداً إذن الله إما كلا يقولها بأهداً متكحنون بضن مما دقانك أدوجتهم كاشا عليكم كيسابا وحي أبيارات كسوكار كانوا حكافياً حدا حدان الله إما ذبع الله كاللقائي ما أبيارات كفيتين كل كاد قلت له إذنه وأمر من الله عز وجل نبي محمد بان الله فرعيا كل رسول صوبانو كوان مشركين وحد كتراذا اتغتدون وتهتدون على آبائكم ميات كده ينيسين وتخاعيسين ولو جيتكم حدان اذين لا ايما اتقول ليكوطاي لا اهد او حكافي الى الحق والصواب كنت بدن. مما وحيات وجدت مجان عليه كوركيسا آبائكم أبا يالك محاكس وكارتان وعقبضي عن حدانين لا امدنا مع أبا يالك دفع جوغيشيو كلها هو إنكار لغو إنكري أبا يالك دفع كهيدا أبا وان لكن الله لغاها إلهية رسولية دينا لغاها أبا وان لغوة عبترسادا كلها جد شواء لغا حيري و هذا أبا يالك دفعون الله وانا بياله ان اقبري ميا، مياه وكواسودة ويانرنتي خلوح ايرادين انه انك اما ارسلتهم حتى ابن بيالتهين وحي الله اذن الله دري من التوحيد والايمان وطاعة بهم اذا كافرون ديبنا ولكمور لك سوايقك حقي مركي الله قرتينه عديها اللي ديب يدينه هكا جوابه محاجر الرسول كان لصواب دريبا ومبلغ عن الله والبشير والذيب الى حاجسوا الدين تكاسوا كارسية انت في عواناك وشاكا انت حلالاب وقدكا ده ده ديت مادو السجد أمتها الليوتها الى سوق ورمي ده جيسا مارك فانت منهم مشركينتي حقا ده دلي وكارقوداني فانظر اذيك ففيري ايها الرسول الكريم فانت قمنا عقبة المكذبين حقا كواباني ايه الدنبات وده السنة المغوطة ايه بدبوا فيه اسكح لي عقلي اكفه الى وحي سبحانه مركم اجمال الشيخ فكلنا خذنا بيدن به في سورة العنكبود قال الله اركبت قفه قلانا وقف ميت من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خصبنا به الارضة قم من اغرقنا ارككي روغ لوګه گای دی یی کووی نوغو گیلئی یی کووی کله له گوی یی کووی دد نوګه فرئی یی کووی دانیار لگا دگهی یی کووی دووی لوګه ذرائی حضرت کیف قان عاقبۃ لوک دی حق لبنان اکو حق دبر گوی أما أنتي الا دبریکو وإذ قال إبراهيم وعناشا لتعطي قصة النبي الله إبراهيم عليه السلام تابشد النبي إبراهيم لتعطينا أيها الجهدوين مما بيلاه من أهمها ولي جهدوه النبي إبراهيم قصيري سقدم بيسا وحاكمه كوان مشركين تا كفار قراش أسنم كعادودا يا إبراهيم دينها نوه عبد يا نصبحان نوه عبد وفعلا نصبحان من ولد إسماعيل ويا قراش من ولد إسماعيل إسرائيل لا إبراهيم بعده ما كان داعي القاضي الأوله إبراهيم وقلاه هو وجدوه هذا واحد مثل لبعضنا واحد إذا نحن على ملة إبراهيم أنا جاذي فينا إبراهيم أيضا ما شابري إبراهيم هنا جاذي في إثيوبياستان هنا جاذي في إثيوبيا سنين كل شيء إبراهيم وده في سن لا شرع يلا قرانه إذن واللوب بيننا مثل لبعضنا واللوك بيننا يا هدى يهدان إنا وجدنا آباءنا على أمه آباءكو للاي إن آدم كيل لغا عبورات كب اللافتك سوال آبا يالمه إلا هماركو أنك نرعد لعصه ونمره يا بني آدمه كلك آبا يالكي نفسه لآدم ماكو دايتي إدريس ماكو دايتي شيد ماكو دايتي نوح ماكو دايتي إبراهيم ماكو إسماعيل ماكو انت بو والدين دليله هذا بيارق حمراء اي شيء ها بيارق في عن ما عادي كل كتاب نوره على لغاته سيل وابراهيم وابوه يجينا وحي له انه وجدنا اضاءنا ارك الله وابراهيم ابيه ماحميه اسماعيل ابيه ماحميه ادم ابن مضل النيه نوح ابن مضل النيه ابراهيم ابن مضل النيه شيس ابن مضل النيه ها البيار رسوله عنده وزرتك وما فوأس في عمبكو دائتي كوانس مايز قد افتي كوكا لن نصب خيوان حلقاتو ساي لن حقي دين تحلقاتو ساي قال تعال الى اوحي وذكر ايوان رسول الكريم قال دانو شيك ورتاق إذ قال ابراهيم مركو ييري إذ قورتي أشيك قال ابراهيم او ييري او ابو عوضة حقنا اليه نحن على ملة ابراهيم لنا فريبة وأوحينا اليك ثم أوحينا إليك أن اتبعوا ملة إبراهيم قد كانت لكم أصوة حسنة في إبراهيم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أذيكم إبراهيم أبنى مدين وطولة شيئا كل هذا دين ربتين إبراهيم أعلم إليك هذا دين ربتين دينتي إبراهيم مرعبين إبراهيم جزي لكم إنهم يا قبيل إلي حار لأهو كان سميلي حقا لأهو كان سمي إبراهيم كبره إذ قال إبراهيم مركو يري لأبيه أبيه شير للي وآسره هي وقومه خيركو كدرسي خراق بيدكي جيران بادبليين بالله بيه جيري أي إبراهيم محوكو يري إنا نهانيك إبراهيم براؤه بل ما كازان كجرغه مما وعا أتعبدون عامي ليساك إذاً أبي القبيل حضا يلو سيئين موقفك إبراهيم اللوضة هاي لقد كنتم أنتم واضائكم في ضلال مبين فهذ لا شيء كن حيمه اي حي يروا كن الله كيرون الله لكن مركن كن لا شيء أم اولياء الله اما أو انا لي عي اما انا لي جلا واضل مزي قلبك كو سكني او هدايتي عقيالك كودي دم قول لا تجحي به وعدل واله وحو لا هبلانا وادي عموما حباً لما ظلوا قدهم إبراهيم أسانوها الله إنني أنيقا براهم وننكا سنكجوكا مما وعاد تعبدون عابدان إلا الذي الله ما فطرني إهمي إذاً صدى الربوب يذا إيا أولوه يذا ليسوح إلعارك أعطي وحهمي يا ربي عبادنا إستقام بمن قل كأوحي وحابونا عبادة مدنا إلا كرياتون نغدري وصدق الله في قوله وما خرقت الجن والإنسة إلا ليعبدون إلى المعايس كحيرا الخلق والعبادة واحقرب اللقومه من كل نبي برهام سورس كحيرا إلا الذي أحلنا بركاهي ونعابده أيه فطرني أحدك أومي أحدك أومي سينو قار مريكرا ما قار مريكرا فإنه أحدك أومي آسيها الديني ودد حقه أتوسينا أمالا سنامه وغيرهم من المخلوقات إذا أيما هايسان Mä annan kuvumet jo Ibrahim, kolka kjeri vaativek. Mä otin isi vaada maali. Kulun uusi dajakat ilman. Mäkin kjeri, me kuttimina udardarmaaji. Taurikin ukardarmaaji. Mäkin jilinam Ibrahim. Jabbalijin allahaspafalla kumuddina. Fratta mutunnaella on tu muslimu. Jabbalijin mata abudura mindaadi. Kolka kjeri maaliita و إبراهيم دردارمي ميارك و جعلها توعيد إبراهيم حقايا لي كلمة هذا البوكايا لي باقية في عقبه فريخيسا و هذا المنائي حوالك ما حولك حوالك ما دردارمي بها إبراهيم بيه توعيد لهم بوكا دردارمي و يريد الى دين في عموينيزيه وحن دين تاعي نسنع باينكوات حتى بما نعزينا إلنكوه قانزا قالوا هو كان سن او ربي كحرير سن و هو كفرا يهل و هو كارب كفوقا لد سياس نفكه من ساسا كوي سا مادو نفتنا هلغا قفت اذا قال الله رب اصلم قال اصلمت في كل عالم كل غايه قفل بوها القمت لي يا اجردي كل كايدي بو كدردرمي نبي محمد عليه السلام والسلام ومن ذريات ابراهيم كاملات اتنا لمن يوم خنيري تركت فيكم ما انت محسكتن به لم تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وصلته تنو كتر دارك وجعلها نبي إبراهيم حكيى علي كلمة توعيد كلمة هذا العقية تنهرته في عقبه إلما النبي إبراهيم كذوهذا كوهرته وإنتهى الدونك بلسانيه وعن نبي إبراهيم للي وموحد لوهي مجد إلا وحو النبي إبراهيم قابل كذوه وعلى وحو النبي فالنبي إبراهيم كذن بريولا من دريتيهها، نتكلم عن جيل، وحلاو حي كتابة النبي إبراهيم كذالك جيل، أحد أولاده سكمل الوجود الجيل، وصدق الله في قوله، ورَقَدَ أرسلنا نوحًا وإبراهيمًا وجعلنا في ذريته من نبوته بالكتاب، نوح إبراهيم فرع الله أيها كل خير إبراهيم فرد شيء ولا كذالك كل قاسة نوحنا نتقال، ما قاسة يبيير إلا الله مُطناً صلا أولاد النبي إبراهيم Ina jirġi unomno huvan, kerimaġi to'i. Kuka kuvan kureġa? Emma keddegen, ħaddejna sabahanna Ibrahim Galan. Tardaran kiinnavi Ibrahim kukeni haj, haagga uħal-gussolli, haagga uħal-gussolli, haagga uħal-gussolli, haagga uħal-gussolli, haagga uħal-gussolli, haagga uħal أبا يالكو يبوهون راحيه في طول العمر والصحة والأمن والمعيشة ما أنه راحيه ما كان لديه بلد إله النفات الجليه انت عن قراش بدلا أي إله بلد كان وكان لديه بلد النفات الجليه أي أنه لن قرم دعوة إبراهيم عليه السلام ما كفى النبي إبراهيم أي برحلي قوة عصاصي إذنه المركاهي لما يدقني كلهم لقعد إلى الله أن لا وجد هذا البلد آمنا ورزق الله من صمروا كل كان الله شهدون كل يقولون يا رب لا سؤال في داره نبت جليها دعي جرته نال الدنيا جنة جنة الدنيا ويناجف هذا الدنيا جنابها ونمشي نبت جليه عندصل لما نهديه لو وينا نتكلم الأرض خير الله من الآرياء. سحريو إن أرما، مالا نبت قليلا أولين، بعد يبت قليلا أولين، نلاش أتلايو واسحريم، قريبا أنا كفيني بلن، فبطن الأرض، نلخ جليسة، خير الله من زارية، إذا نلبت النبي أيوة يجي، أبلت كان الله كوك الله لابد نبت يبيها إنسان، وحن نبت قليلا، هي نلاش داري، بلت كل حرصان، أنقلي يا جلي يا فمدرب مدني قال كماركي النبات جاليو يا معيشت يا عافي ماذا ليسو مدري قف الله وصدق الله في قوله كالله إن الإنسان لا يضغى أرضه استغنى إنسان كماركو يشيره وعد ما رنته دلو مبده لك إلقو ملعكو شريره انتو قرورا صورة الصورة بينكم مرني ولو بسط الله الرزق لعباده اللي أباغو في الأرض قالوا <سؤال> لما كانوا يحيون لك فيه ونهى محمد الله دردار ونهى دردار إفراهيم الله ديران ونهى أبي إفراهيم وقد لكم وعين فنانت موهو بالمتعته أنه يباو الرحيم هؤلاء هو انغير القرس إياه وحي حتى جاهو إلى الحق قرآن إياه ورسول نبي أغرينا يوم محمدا نبي قاس إيا حق وحكا ستعدينك وحي حلاشها وحي حرامتها وحي اللوبة هنا وحي اللوبة هناك اللي يسفره وحي اللي يسكره يا بي حقه القرآنه هي الرسوله المحمله لا بلا البعضين والبعضينا انت يجي مادين والله ما يعني منك كلك اللي بدأ هي مادين كلك القرآنه والرسول ملكا كتابكا كريمك هي المائي محمد عليه السلام هي مادين ستايا لأنني منك ولما قرتي جاءهم او قرسو الحق قرآنك مركو يمين قالوا اي هذا قرآنك كان سحر فلو كلك قرآنك إنه سحر يحقاك وضان فألا يسكد حنوائي وعوية قلوبتي فصامينا قف كله واغريا انتو قد قفوا واسؤوا يرعا يقول مركا الحيطاتين ويقين فلك فلك مركا والله أبسي أمالك أبيروك يوحياني جيران قولك القرآن كتاثيرك ما شيفه لماذا كانين محاوليه كفر داك إستاذي مدافر في كفر داك إستاذا انتو قدلوه مايو الرعاية إذا موافل وإننا نجا بيهي فالك عنددك نجي اللغود وفسدي كافرون الدينيو هذا الحمية قال لي مين تانا وقف الله إنه القرآن كيرا بسحركوش يجا كفر الإعلانية أرضهم يا أبوا الله كذا لكم من ويله إذا بترتم فسترو إن كان هذا الكون لعنه أو دخيلة له ما هذا؟ قالوا بنان كيسدي. قال كونين هذه بنان يسديكم. قال كون بنان كيسدي كل هذا بصير دافينبا اختراق على الله إلى جايوس الجذية. وحين قال كم محمدنا الله صادرا الجزيرة العربية قا في magalada anbaka quraysha degan ka gamaante waxa ugu ladan maadii maanta joogada iyo wali ibnul mugira ugu ladan isaga nalo xale masar hadda ka dambayna waxaan ku soo xigta oo mas'ud أمركوا يقتلح على الله إلى أورك سال يلاور ما الموجود سباق بعض إذا بذر هذا الجيش وقالوا حيره لأن لو لا نزيله ما الذي جيه هذا القرآن كوران كان محمد لردون على هذه الجري على هذه من كويس ما الموجود من احد القريتين لبدر كميرة وأوليد من المغيرة في مكة المكرمة وحروة بن المسعود أساقه فيه في طائف من حيث القرياتي لابدان تجمع مدود من جوغة والابدان لنا ما ميت تجيو من كان صعودي من وي أغانك المحلقة لطوان أنو كان خجيقا أغانكا أن أبقذين أن هو يقبين إن أنه حيثنين أنه فرمدو يمن كان دقانا دي سن ما جيت الله سارو كالك واي على الله سيد اللوقو جوابي مقر نلوشي نيبات في يبيه ني إياه الأبيسين إياه الأبيسين هنبانيك يبايرين غيبينه أوه خاصة أذيك إنتا ستكتنين وإذين إياه الأبتين إلك ما كان كارتين بل لك ما كان كارتين قل أرأيتني أصبح ماءكم غولا فما يأتيكم بما يمعين في الأنثاني بينكوا آيو قلتها دان لقوا آيو إنت بيسعون عبتكي ليتي إذا نعنته من أعدونا يسي أفرأيت ما تعرفون أنتم تزرعونه أن على الزرع كلك إذن كل مدينة نرى شيئا كأوّن دعي أبدا يبيع لبعض الناس الين وعيه أو هن وعيه نبينمو إلى رسول نمو الدنيا دون لغو ترا كري تصل إلى هيدين بيتين ألين كما كتلين كرا إلا واكدا وينت مثل عقاصه أفكان بعد في يبيجا هي مثل عامة sahad nabiga laga dhigay oo rasuul laga dhigay oo ilaahay aaminay oo waxa lagu dejiyay oo sir loo dhiibay oo umkanti jikrallaah jiray faarin wax taas madka fikirtimo marka adiga leeba laga dhigo ila laga dhigo kale taar ila wuxuu yiri ahum in ka wii si ban وذن ياسين وصدق الله في قوله الله اعلم حيث يجعل خسالته الى سوحد كي كان ما ففكروا قال ما يا رسول الله وحدك انكتينا وحدك اوان كتينا مشقدينا هذا الدريا فضر اسكو دري ما ما يخصمون كبيرا فاحمد ربك شدك عن عزيز في والرسالة والرساله والنبوته يا من يا قيبنا نحن فبول عدتي والجلال أننا يبع أقسمنا غيبيني بينهم العظلة معيشتهم وحي كننا رأيين بادية البيضة أن يبعها غيبية كان سعلا أي ما كن في الله وعيين أما النبينا هي وحيدة جن هي الرسالة أن يقول لي كريم أبقى نحيولك لأيه في الحياة نور القدهد الدنيا هو ورفعنا وقريه الله بعضهم هيقى قاركو أوقى بعض قاركي كان كريه الله وح لغسما يعيمل في العلم والعقل والرزق والملك والأولاد وفي كل شيء. وح لغسما يعيمل وح لاركض والموكرى كرياء نلاش عن أساس كل شيء هدي على درجة واحدة لا كل هدي فقرة هدي لا ياي ريان هدي لا ياي ما هلا يساري له والله وربغ بعطيله هدي لا لنا يا شال الله كرسوع تجار لا kolka shaalay shars mari kan faqeer la laga dhigay kan maal qabayn la laga dhigay kan faqeerka kan maal qabay ku shaqeeyna kolka kaasna shornati iyo walxaha laga qaadana kana walu xidmeyna noloshaasi dadku nahnu anaga ba aqasannay baynay baynhum la'awo la ma iisa ka waxay ku noolayso noloshaatiin nolol guddeed adduunyo sidee sidee درجيان والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بشر كان سكداف حتى الرسوسي ما وينا سامر تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض نبيات ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض اذا وحلقوش من يعيب الله ماركو واحسن من اللي مجيب نرشا نساسكو فعن ليتخيب ابو ياسو بعضهم قاركو بعضا قاركا كان سخريا مدلا يكسروه قولك كان نخدمه إبهان ياهي كان نشعر العقل العمل إبهان ياهي سلان يا ديديكس عني والرحمة ربك خبك أن حريس تيسى أي خير كفى عنه مما يجمعه وحن أرورنا ياهي الأهل والمال ولولا حكا قلت ببضا الحريس الأرور إيا حوله إي مال الأرور الله جنة إيا وحد فكسو صحيح والعمل صالح أروري طفل قال أحيي للنجيت هو لو جيتكم مهدان ذن الله ما يأهدى وحكا حنونينك مما كي وجدتم عليكم كيسا أعضاءكم على بيالك كيسا إلى سواء سبيل وحكا حنونينك حدان ذن الله ماذا أبيال ما سوكا ورعنته قالوا عيرادين إن أنك مما هو حدات رسولته له ذن به من التلحيد والإيمان كافرون واد إبني فانتقمنا فكذل واركو منهم كوي حق الدين فانظر رسول الله واحد يرده كيف سيدي كان آتي حقيبة المكاذبين حق الكوة الباليين حيث تنباتوا بي وذكر والشياء رسول الله فقال إبراهيم مركعو يري لأبيه أبيه وآسر هي وقومه فاركو كذا شباب بليين وحكو يري إنني أنيق إبراهيم فراهم بانهاي مقبنانكا كجوغا مماوي عبانبنانكا كجوغا اتعبدون حبود ايسان إلا الذي ألا وانا كبنان مري كريم فطاراني اي اومي فإنه إيساكا هسيا ديني توسينا وجعلها تلخيفي وحوكيي على إبراهيم كلمة اري معقية هر دارمو في عقبه فرعيس قدره إيسا إبراهيم حدو يعقوب نصيد وكلا أي أقدر دارمي لعلهم مذنان تظفرها على إبراهيم إن أن يرجعون كلمة إبراهيم داردارمي أي النغلان أهلنا كلمة توحيد بل أماريان لقرح متعتم أن يقال الله الرحيل هؤلاء كوان غراجة من نعمة الأمن والمعيشة والصحة أي أنه الرحيل إياها يو أباهم حتى انتكاه أي أنه الرحيل يمين الحق القرآن هو الرسول المحمد مبين محو البوعد فلما قلت جاءهم وقرسي من الحق القرآن أي قالوا إلى هذا القرآن كان سحر وفل وفلقه آخر يبا فأنا قاقا قلوبته أيضاك أولافا إلمه أبيا القوض فري فلق سحر فلو وإنه أنك به فلقان في المهل رده كافرون الدين وقالوا حي إلى ذلك ما أن لدجيه عن هميني هذا القرآن قران أن لدجيه على الرجل من كيسا من القرية طائفية مكاة كميلا مكا نكاسو عظيم موين أو كان سوماها اسفرير مكماها أهم إيجا ما يقول للرئيس طيب يقسمون قيبنا إيجا در راكبالاتي إيه, إيه أفضيري رحمة ربك خبك عن حديث ديسا إيه النبي نما ما إيجا قيبنا إيجا لأنه إيباء كقسمنا قيبين بينهم تاني نهم نالولا تعيشتهم نال سعودي بيو انك او قيبين ني فقير كان ديغني قارنا هذان كان ديغني شا شا كسالن في الله هو ايه النبي ني يا قيبيه يري في الحياة نال الجده اي كل نوراي الدنيا هو شيء ورفعنا وكرمين مريني نالهم قاركو فوق بعد قارك ككر مريني تراجات كراديال هي تغيره انه ياشو بعضهم باقوة لكور مريئي بعضا باقوة لهوس مريء، سخريا اليكتينو كالكتو قل الله الله عن أنانتو كل بدانو أبو ريون ورحمة ربك خبك أن حريس ديسا أخير في أنان بدان مما وحى يجمعون أرورين أيام ولولا يكون النصر الدنيا قيم الحمد يا ذاتك قلت أغاندون خسولك عليه الصلاة والسلام أصحابك الله سعوتين ما المرايه وهل اركي اوركي يرو هذا الذي او دخنو دغيرو بختيه وش قلتا يا النبي اصحابتينا واو تمس تركي لو سو كل موي ايكم هذه الدينة اركي عندك يا بختيه خير كي لا هو توري يا جنن الققانه تبيه كان حيا نفده لكم جرتوبة أبّي ودكيا لما كت نفكانه كله نفكا لكم واحد لا إذا دلكوا ولا شيء إذا كان حيا نزل <سؤال> نلّي أحد أيّ بني فكيف وهو مي كيو بختي يدين الكاسينا هذا عثمان نبيجا غير والله ما نقول أرثي لا الدنيا أهون عند الله من هذا عندكم أرجو أن بختي لكم شنو أكثي نوحني وحاجو والله إن إلى أدوي الكرح طيب تلقيني وحقة أدوي أن أنت خماتوا عاق كتماتوا عيا كرعي زناي أنت ألا بني زيد كلامي يا نوكي أنتو قادوا كلك بدرالي بزين يداد وحو البكاس وصارت يا تري إلكان قرينا سحنا مغل هيك أسي جارتي كلك وحاء قالك أمرك تاج لا يلايزو إلى أستقيم جمال اذي كما كملنا حديث اي بخت من هذا رك كنه اي وعى وبخت دايما اسكو فهو اذا ادوينا وبخت قالنا واي قالك عشان رسولك يري لو تزين الدنيا عند الله جناع بعوضه لما سقى كافرا منها شربت ما هذه الدنيا لا قيمه لها قال كذير يبكيديا لما تي ني دي ارك دون تعه الى سبحانه وتعالى قالنا خيرك تكف وغارسينه انا غامومين داخل بيجيني الا دوره احي الا هذه هي غريحه ذهب لوغه ديق سيده يوجيش وصلانك يجرنجراد يو ويشكي سايينتاد يفيد لوغه ديق كل كان الناس فك انه هذا كبقرينته امه في الكبر فك كل شيء وحن نهيالله لمن ددك يكفروا الديدي بالرحمة يساقى سبحانه عز وجل حمانك اللي سيقى الله كومه المولى جل جلاله اله الرحمة ددك الديدي وحن نهيالله لبنوتهم حق الله الله سوق فن سوق فن القرون تضموها كثقا تضمد القرق لله من فضة العالم أما قرق وحن نهيالله جلال وشكي يسالنك ومعاريج جرنجر عليها معاريج كل كذا أي يظهروا قره ودبقاء كفولا ولبيوتهم أخي الله وعني إليه أبوابا الباب الدهب يا فضاء هي هو صرورا سرير اللقص على الدهب فضاء عليها أي سراء كذا يتكيون كتير سادان قلت واحدا في اللماء هي هو صغروفا دهب وقلت دهب هي في النظر اللقص جرنجر والباب دي هي سريري هي جرنجر دي. هي الددم لقد دقت هذه فيلاس كوجارا قلنا يرفضون سلام مركان قد يغاي وإن كل ذلك ما كل ذلك خاتم إن لي ما أنت اسمه لما إلا متعول حياتي من الرهاد أدمي أو زيزي دار هي الجوري هي سان ليالي أدمي أنا وسيقيم رحمه فحده يو حاكم في أنقر حاكم في ده ده عند جيس والآخرته تاردة ربك خبيج أكيس آهاتي حيه واتي للمستقيم لا تكاد دونك من تيجوا عن إلا أبو ربقة شن هذا سواتي سأصنعك في عن وعك قل الله نوحي لنا ما كنا إنك قلبك إيمانك نلوحي علينا طامق شهدك دافع الله علىك أي عربي أجنبي بلا مسلمين لكن سواك حق هذا يتجر كألفي أول بدنك على كأني كعن تودي لا كأني قفك أنك نوافقنا سكر الله دقالينا قفك نوافقه وايانا حردها كدره قلتك روتك الله طوره في قردها لكن شخصينيو شرحي سينيو شو دوين دو مال إيمان هي إيمانك هيهابه وعلى خاطئ تكي كل يوم دقالوا حتى يوم دقالوا بينا أخلاق ديك حماتي أخلاق ديك حماتينا أدرك حمال يا دميه حتى يبق بغتيانا أنك الله يعني. من إخوانا النوء إمان دونه إن شاء الله معظمنا نوش يجدونه كندا كي يمسد حدين توقي عن نوء إمان دونه وإلم اليقين كوه الرمى وإياه وصاع راي كو يرادة هبل هبل هبل, هبل. سعدون حدد كاتقيني إمسان كتاقي وصدق الله في قوله إنه لا يفلح الكافر انت قارو إلان قال ما اللي بان يجري قل قل قل ننك قال اللي بان كدوني سوق قل دم يارك لا بابا ولولا يكون الناس ترك إنو النقد هادان لقبقين هم تنكوح واحدة كاليا في الكفر قال لماكو كاليا لجعل محمية الالهين لما يكفروا تتكباليه بالرحمن الهان عريزة في بيوتهم أقلضوا الله سوقفا تدموا من فضة العاقة ومعارية جرنجرة عليها أي جرنجرة دكار كاليا يظهروا أقلضوا كفولا ولي بيوت ما قلت هذا أبوافاً هي إياه وسروراً سريريو عليها قر كذا إياه تكذون كتير ساداً وزغروفاً داد وإن كل ذلك كاس كل مسماء لما متاعو الحياة إلا أن الله فعدد وعناه ما الدنيا هو سيسا والآخرة تندن بيسا عند ربك ربك أكيسا كدن بيسا الجنة دا آل المتقين وصوناتي تلك الله بقو وما ياشر عن دير الرحمة كلهم متدين <تصفيق> توهم حيوانات كي القرآن كرامة، القرآن كذي اللقى اللي حلو واسد اللهو وداد مديان، هنا القرآن كريعة ذي، مركزي الشيطان وايز جيشين، هنا القرآن كديد ذي، شيطان وحكاية عن كلام الله وكله قرآن، قصد الله في قوله، <تصفيق> وصل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتا فانصراخا منها آيتي كبعضها فاتبعه الشيطان أكدر من فكان من يرغي فانواسيه كر خلا تعالى الى وعيه ومنروه يعص كل على عش من وحى ليله حبينا وقمنا عند حمر أفكان حركي عند الله جيوم كل جغف حق أركي وايا كل علوم ومنروه يعص كل على عن ذكر الرحمن الله النعريس الثقلان في زك الله نقيب وحنقض رينا له مساج شيطانا أنقض رينا فهو شيطانك أله كل عظي قرين اللجر وكناك عن تكوك أنا أو قامنا سادين ملا قف خسادين لا ياج وما يمنكروا حدود رما وسوسادين يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنت أنا وقفلن إنت ما اسماه لا أنت عن تجلي سوء فإنهم كوا قرانك كل عظي إنهم إن الشياطين شياطينك اللجر تي لا يسدون الشياطين تواسرين هم قوة القرآن كاللحظة عن السبيل وتضعقها هي كاللحنين ودخوا رفا وبغط يدان هي بربقان آقار كاللوكرين وحالك يا ضيرو كاطع عبادة بدأي لكن تعدي سوامح ونوحي سيطان سيطان هسان يال ييري سيدي يهيالا سيدي إلهي يال ييري سيد مهايو سيدي إلهي يال ييري مهايو سيكروهاي وعدفهاي قالوا قد فريمتا غانا ذي وحسي دانو شاو قد فريم قف كماركو المبتدئ يا هاي متى هاي؟ لماذا وعسن لا توبت كان هو اسلكم من يحايق قف كماركو وارتت هو بكين سوئين وضضي يوئو سمين هالحو ماذا الماء فملكي سيقلبه يساوطا قالوا وياما يجي معا معا اي لدنها ويحصبون وحي ملايه انكوه شيدانك الدوب صدي انه من ايه مهتدوني هنسيه وشيدانك يا قلبك وغجرك وحييه انه شيك وحكافي عن ملايه وكالا ركتنا عماشا خالصك ايه حلاشة اله جديه ايه بنا فري خصولك الناتوسي الكتاب وصولنا كسوهك عبر لمودي كاره افرتي ريحوه فرضك ايه انكو دالينا والاسيما لفدرك عدود اخره تمام که تو کرنده ريو هنا کولا نه نا خاطر همین تیفیت کی لبلاو دهن کی دفتر تا نه واکه درک لوسین عداله مر والوینه والیسب صالحة المله توره کل کا اعمال صالحه مضل لودی کرایزی کتاب قرآن کا سوخت کیس مرکد او ان لبی طلبن قصیدات لمین کرتو او کن کلا والگه دالینی انه مهتدو إساقين يا قولك قل قل يا باطلك وزينا لهم الشيطان وأعمالهم فسدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يساعدانا عندك قلتين وهو قامنا حقي باطل أقوش أقل باطلك حق أقوش أقل بانتي ثم فم أقوش أقل ثمتي بان أقوش أقل ويحسبون أنهم مرتدون وإسلقوا ميهم قولك سعنوا كب أختنا سواء الله في شان شيطان في سوا بختيان الا يرتفع لتقيامه كل كاسور خلئ دغيسيله حتى اذا جانا حتى إذا جاء انا اغنيه الله قبل ما دودي كره كلوا صديمه حتى اذا جانا هذول نويمه تقران كل عدي شيطان كباسدئ هو موقف ما على قلب الله قال ويه لا يا يا بيني وبينك أيسبخرين يه، أنا كي يادي كأحد أنا، بودل مشرقيني بري يقل بيجانو كلا تورة، أو أنا كنا قرعة صوب أي غردة، هذا كنا قرعة ولا أي غردة، بودل مشرقين، وين هذا فبيس القرين انت أنت وحلا جرت، هذا إغو باتي بل حق ولا لا في شيء، باطلات كان إشي، سانو على علىتي قرانك كله اشي دنك مامره الى جوابتي شي دغيش ولا ينفعكم شيطان يكون ضوف صدق وحيدين ترى ما يسو اليوم ما انت قيامه لا تغيري ان ند قوم املا ليس ليس وحيدكم طال اذا ظلمتم في الدنيا حدا ظالمينكم هيدن الدنيا دا. او قرشها شيطان تجنجر انات قصص شيطان فرنجرتن ما حي وحيدين ترين أنكم خيردان كي وحلومي إيه يا كي إنسجا في العذاب النار قد إيه المستريكون كتير وذاتين كلكا قوما وحنتري ما وقت يدوم اللي ما صوبنا عليه سلامة وسلام سيدنا إنه عبد الله جناه إنه مدحه ننتظر جلا قربةكم سيجري الأركيز في طالب هدولي من واتينو قتني وسام مرن أي ماشان كلكا عزيقيس يا ضعيفيس النذيج الله توسا اله على قفل لقد وما ومع كرتا، مايا، مية قفل ده لأسه وحجر المطوسي كارتا مية حقوة الحق وكين ده لأيين كان ده لأيين ممقاشين كارتين حيث ده من قال تعالى إلا وحجر أفأنت أذيك الرسول كأمي تسمع مقاشين كارتا أصمت لقولي لقولي لقولي هذه أدوح لأس باشالك أما أقول الشيخي لو أعي الله يسمع عنك هنا سيدي ثلاثك هذا فراغ أساساً لجيلا أنه فهمه لكن هذا أعلم فينا أقار فكذا يعني أنك قلت أنك حتى الضواغ له حتى الضواغ له حتى الضواغ أنه أو تهدي العمية عندما أعي الله أحمد السكرتاء قلت أنك له في واكن أنك بسوما قلت أنك دمها الدنيا أو قلوب يديه ببنانك بسعيد الله كما دهي كارتي بسعيدك وعدم يهدي كارتي مسكوحولا عند مجرى او تهدي الحمية عند ريال مهانونين كارتا ومن نعلم لها هذا قفان كارتا في ضرال بها دين مجدية كسرقا مبينين اسكعات قطان مري مبيني يو بعيد يهدي اللي يلا لما ما لما تصنق المعقف كارت قل اش هالشيقا وما, وما نعلم يعشوك اللعظة عندي في الرحمن الان عريسة قرآن كيزة مقايب وصلى عن قدرنا له يسره شيطاننا عن قدرنا فهو شيطانك قال له كي قولانك كلخذي قرين اللعيره هو قاميه ولا جرو صيادين لا يصدونهم كواني دصدن وحي كثرن ان سبيلي ودل حق كل كاوي عصبو وحي اسمهم ان كو الا اللوميه انهم من ير اي متدون هن مسيه حتى إذا جاءنا ما كان قال كل اللوميل ان يا ليس الله يغلى بيني عنقيو وبينك هذيك بعدينا ب 300 فغان كبعد المشرقي سيد القبر ولا يغرك صدعك لفوقي فغان انت سلاك وان اعذن خاركين ادنا هذاني اركين انا نكون مغلي او منين مغلي ايا على اريسه الاو باسي بلا بدل ولا ينفعكم وحين ترى ما اليوم وحيد ما إذا لم تنفي الدنيا حتى أدخوا قررتين أنكم في العذاب نار كدير المشتركون صاحب كنتي هين سادة دونك قابل كسحبه هو هيدا أفرانت هذه مياسوبة لمياري كرديد تسمعوا مقالسين كارا حصوا دغوليان قوليان أو تهدي العمية حين دولاريان وحتو سيكارا ومانا ياهو حتو سيكارا كان هذا في دلال بادي كدير مبين اسكار فهي معنا ذهبان تصلينا بقيل لصبر كينا واتنا لمن كينا هلاك نور رقنا محيطاي انت ارجوك تد حديك الانك اغافلو فإنما نذهب لنا حد انصوبنا كلاتك لك اذكر وأجيش هذا انت وحن لوغو قدنا ان لوغو صمين فإننا انك اهباء عمينهم حقوضة ممتقمون كأرقودانينا أولو ريانك حد انصوبناك الذي الذين اقابك ان وعدناهم ويضعوني وحذا ما تحقق تيسونا تيتوه وهو اللي تسيي بدر باللغو بابي اييي فتحوناك هذا فإن أنك هليهم كوركوضا المقتدرون كرنا أفاستن سي كدك الذي قرآنك وحي الله وحي الله إليك أذيك انك إنك أذيك أي على صراط جدك كيس كسوغان مستقيم من كل صراط مستقيمة قرآنكو وهي قرآنك أعيش في حنايا وعن قرآنك, قرآنك وإنه قرآنك لذكر شرف أي الله كذيك رسولك ايهو لقومك شركات كاللاتي بلحي اديك لان ايه شرفان ما نبو قرآنك كو قبيل ايه كو قبيل ما حيث اي شرفت محاوه اولا كتابك ادو صدقائي افكو ديوكو صدقائي مسلمين تاينتو ديك لسيدة انو كالا انك الصون عربنا هاي. لها جذيه لغن كيه عجمين نغن نغضي كدام قرآنك إنه لو ترجمانه بحاننا وإلا فهمي مين لكن كوان عرفتهم بحانه ترجم أب كودي، إذا هذا مكان أفسامالك كوسياج، ألو كسيسي، يوم مرح العربيين أيو كرناجي، مكان سومالك كترجمين إلي يا باي، كرنا. إذا هو شربوا يهال، أولا لغة كودي بو كوسودجاي القرآن ك، ثانيا بلد كودي واحد منهم من هي كدا سو ولا كودي لا، أيو كوسودجاي إذا هو شرب وماذا أنت في كلايا لو داجين. وماذا أنت ذي كان يجعل قدم بيسا على ربعين هنوني يندتك أو عي فم وإلا يجعل تصل كل خير يجعله أولا وماذا انت ذي كان وذليل سأل يجعل شرف وياي وإنه قرانك لم الشرف أي ولك أرجع سبناه وياي وأتي لجدة جياتي ولي قومك هكذا كدرت العرب أيو شرف وياي هذه كفاءة إسلامي. حتى يكفى إيسان وهيان وسوف تبدا تسألون الإيد ويدينا قرآنك هايسك وأسأل واحد ويديسا من أرسلنا رسولك أنزرني من قبل كهارطة من رسولنا كاملة مالك وعربي لقى كتبين وقالوا كتبين عجمين بين إسرائيل اليهود والنصارى يا قرآنك الله أبدا لقى يوهم مشركين وقالوا لقى ايه الى ذا رسولك ان لو صدره الموسيح عيساء ايه وركان يوحانك قادمي قل كاسا رسولك الى افره يريد الموسيح كل منايه ويدي قل كا ليلة الاسراء والمحياج أي النبيك بيت بقى المقدر كلا كل منا قل كاسو يريدددك اللي دين ديري وإذنك دينتي اللي دين كدة جيائش ايه لنو لايه وحانه شركيا بعض ليسا مين ايه اذنك ايه الاسكر ايه قل كا هم على الباطل وأنت على الحق أذى رسولك أحكم سجنا إذا كان الباطل بس الورص صوبنا من أخيار أصلنا عندنا من قبل كورت من رسولنا كملا ما حد ويدين أجعلنا وإن جل لي دوني من دون رحمة إلى أن عرستك سك اليا تعبوديو يعبدون الله عبده إن جل لي إنك بالورص هو ورسوله وان اللورد أيمن هذا قد أنكرتنا بك هذه فإننا أنك إباء عاملهم حقوضا منتقمونا كأرقودانينا كون ريناك حدامك واركسينينا الذي حقابك أن واعدناهم ويابورناك فإننا أنك إباء عليهم قد كوضا مقتجرون وواقووضنايو نقم بحثاً كرانا فستمسي كلك باللذي القرآن وإيا الله أحيودي إليك أذيك إنك أذيك على صراط جدك الكيس مكشايا وصاقي من طوصان وإنه القرآن لذيكر المشرف ولك يا أولي قومك إتادك دلائل وسوف تجدن بهاتو سالم لا يدين ويدين دونا بس ألوارزو من اختياره أصلنا ديرنا من قبل كورتا من الرسولينا كرسو شان ديرنا كميرا أجعلنا من دون الرحمان إلى أن عريستك استكسوك حياة إلى هيال يعبدون لا عبودون ولا قدر صل النبي الله موسى الله سلام مر النبي موسى سواب Kerrona se англий哭pusten Kita la espaçoよasen Kirjalainen on aw you to pask каждome ee AUT HisTaj Kirjan Nabi katveriltaan I taunin sellesa voi COROOHRA 2 mascara täte tatooi Qabeho atmospheric Rock allemaal oleasen käädlepö деньги halten heta l engineeringуп lungs. Nawetאט salat ja toiasiin. لقد أرسلنا أين أن ندرنا موسى النبي موسى بآياتنا آياتك سقالكها أي أن ندرنا إلى فرعون أي أن ندرنا إلى الملائي كواعد فرعون لما أمولي جيرتك فقاله النبي يلي. موسى إني أناق الرسول رب العالمي أُنك ربك يسميده درانه فلما قلت وجاء موسى ييميد هم فرعون الرجيزة بآياتنا أولا سيداء قراش نبي محمد وقجاز يساين إذا قرته يمد هم فرعوني الرجيسة من هالآيات موسى اللي يمد فيلعقوا هم وما نريهم ما أن نتصنين من آيات معجزة إلا هذا نتصنين هي معجزة دنبا أكبر كويني بني من أختها ولا شديكوه الرئيسي وأخذناهم وأقابلنا بالعذاب أنقو قابلنا لعلهم مدنان تودا إنه يرجعون كنقضان قبكي يا كفر وقالوا أيها الناس يا أيها الصحير هذا الآن صومرنا فإنه محمد لغولها أي أنبي موسى نغوله فلا نفلو ادعو لنا وحاة نوتوك خبينا ربكان ربكا نوتو بما وحاة وعاهدة أبضلان قابي إنه كاكتاب إنه نهانا لمهتدون وطوسينا ما قرت كشفنا فايدنا أنه محبوه العذاب عذابكا دانكا فايدنا إذا قردان كفايني هم إياك ينكتون بلا كواب الرئيان فرعان وحضل هذا جيسو من أدا فرعون فرعان وادواقي في قومه شاركوا كذا شيء كذا هذا قبضي أيو كذا عدواقي قال حويل يا قومي طلو أليس موصنيها لأنه ملك مصر أقل يا قومي بولا إياك عندما كذا سيوا أقل ماذا ما سربونا شيئا مرنو حوليهاي ربكم لعلا مرنو حوليهاي ما علمت لكم من الهين غيري قرموا من شيء خدموا من شيء قلوا من شيء قرموا من شيء قومي من شيء قرموا من شيء من كذلك يقولون قومي بولي أليس موصني أهاني لأنه منكم مصرى. مصر مصر بقرني من شيء وهذه الانهار وبيالك أنا أفر وبي وكفر عميسيني ومثلا أقار رأى أفرتي وبي أيوجد علي نهر الملك يا مدله بيجري نهر الطول مدله بيجري نهر الدنيا مدله بيجري نهر التن تن اسم مدله بيجري كل كاسويره وهذه الانهار. كلي. هذه لنا كل تجري صعوبة من تعتي أقل كي غص ديز أقل تبصرونا علامتي إنني وين هاي سو ما جادين ساسد في آخره كفي من هذا موسى الذي موسى هو يسجد مهين او حسين قبيل مر كل مر بكر معه حق هذا كان ولا يكادوا أنسيه يبين من ورعته فجاء العرب رفع كريجرين حتى لقاه في الأول والغياه ما لكرسته عليه كركيزه أساوية صعديه جميع فراته مقبو من ذهب وذهب أنا قصدي تسمع أقوله سان في قل أو جاء ميماته معه مسلجريد الملايكات ملايكة ميماتهم مختلفين يقوس كهرير كهريرا ميليماته وكان هذو جاهدي فأظهر له أقبله فاستخف فقران ذو فسح قومه خلقه كلا شيء وذو فسح وفاضعه وخيزيه يعلم إنهم يلا كانوا أي نخل قوما ذب فاشقين فلاقا فلما عقرت مأذينا صفونا اينا مرجيين ونبي صلى الله عليه وسلم يقولون الحق فان انتقبنا ارقوذاني منهم فرعاني الرجيسة يا رب ساد ياشي فاغرقناهم وماشينا اجمعين دمان طوضا فجعلناهم وانو كيالي سلافان كوه هلاكوه ريي ومثلا جانجوين لك عرارو او اي سميين انا سميين الاخرين وما ده الدنبو هل قاسنا خسادودي هي قودا ماتاي وَلَقَدْ وَحَدَبَ أَرْسَلْنَا إِنَا النُّدِّرْنَي موسى النبي موسى بأياتنا محجزة يالعن ندرن إلى فرعون أيها ندرن في أول ملائه وضياشي حكم كاللهي فقال النبي موسى وحيري إني أنيقا رسول الهب العالمين ونكر ربي جز رسولك زيانا فلما قرتي جاءهم أئي من بأياتنا أئي من إذا قرتنا هم يقم منها آياتك المحجزاتك أيال ع ما أنتو سنين من آيات معجزة إلا أن سنين هي معجزة لدنبه أكبر كويني من أختها والأشديك والرئيسي وأخذناهم يغنوا واكو قباني بالعذاب النار لعلهم اذنان طولا إنا يرجعون كلامتان قبك وقالوا وحي سيراده يا أيها الصائد أقولي هنك فالك فالك آد ويقعنوا ادعوا لنا ربك اللوت بما وحد ورد أهيده يببالا قال انتك أقتالك اذا لو انجا فيد اننا انجا لموتد وتوسينا فلما قرت انكشفنا فيدني انهم عاقله العذاب عذابك إذا قرت انقفني هم اذا كان كسول بريه بلدك ونا ده فرعون فرعون ادواقي لقومي كم جدا ادواقي قال ووحيري يا قومي تولوا ليس ماوس انا ملك مصر مثل بغرمي ما ده هذه مده كثيري ما ولي عند رأي من تعطيه غرية إيجا في أقلاده هالصدا أفرطب صرنا عدمتي ويني كيسه مجيد أم أنا ميا خير في من هذاك الذي ك هو إزالا مهين أقرنا عند طلعي قبيله فقره ولا يكادن أنسيه يذنو من ورقة ضياء فلولا الغيا من الذي جيه على كرفية أسورة قرو أساوية قرا أسورة من جهرين كذا ما يزن، بل جساله حرقان جري، أو بل الله قادن جاء معه لجني ديسا، المراية كتما تمادو، مقترين يدور حريه، فاستغفر دوب سيف الرعن قومه، شرقيه دوب سيف، أوفع بعوه، السقيه أدعان، مسلوا دينا، دين إنهم في كانوا وعينا ذن، قوما ذب، عسقينا فلعا، على ما قرضي، أسفونا، إنك إبائي ويهل الله يمسك كل علي ايها المرجيسي ان انتقمنا ارغضني فينهم حقوا فغرقناهم وما شين اجمعينا زمند فجعلناهم عن كيلى في الهلك هلكوا كوره وما سن جاء غيو وهكده اي الرسول لو غدواني وما ماما وما والله أعلم.